معجزات النبي صلى الله عليه وسلم للأطفال تأليف محمد حمزة السعداوي يقرأه عليكم إسماعيل لوضه. المعجزة إذا جاء إنسان يقول إنني رسول من عند الله فهل يصدقه الناس أم يطالبونه بدليل قاطع على أنه رسول؟ هكذا كان الناس يفعلون مع الرسل الذين يرسلهم الله إليهم يدعونهم إلى عبادة الله وحده وترك معتقداتهم الخاطئة ويوضحون لهم طريق الحق والخير ليسلكوه ويبينون لهم طريق الشر ليبتعدوا عنه ويتجنبوه كانوا يطالبون الرسل بأدلة تثبت أنهم فعلا مرسلون من الله وأنهم صادقون فيما يبلغونه عن ربهم ولذلك شاءت إرادة الله أن يخص رسله بفعل أشياء يعجز الناس عن فعلها مهما أوتوا من علم وخبرة ومهارة